Go, <laughs> go, leu ford a What show? Heading <laughs> ريثا له طريقا في البحر ريا لا تخاف Wow! Yeah waqul <tos> down um. نقول ان السلام علينا وعلى عباد من يا كن القهر متلا ياني علي الليل ما يرفع قول إلا لديه ركيب ماتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من متحيد ونفق في الصور ذلك يوم وحيد جاءت كل نفس ما قلت في من قرينه هذا ما لبعيد، ألقي في جزء ما كل كسف in my knees